Wama ben unafsi mezelf niet verontschuldigd? Ik ben mezelf niet verontschuldigd. Ik ben mezelf niet verontschuldigd. Ik ben mezelf niet ما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنفق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 وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيم قَالُوا يَا أَبَانَا منع مِنَ الْكَيْلِ قَالُوا يَا أَبَانَا نكتل مِنَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نكتل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 وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاغتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا مَا نبغي هذه بضاغتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى فلما آتوا موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما اتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لما عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يوسف آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أَخِيهِ ثم أذن مؤذن أَيَّتُهَا العير إِنَّكُمْ لسادقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنال ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا الظالمون فلما استئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن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 وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تَفْتَأُ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أَوْ تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون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 قالوا يا أيها العزيز مسنا سنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فانف لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين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 اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا فألقوه على وجه بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم ان نيلا اجد ريح يوسف لولا انت فندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القام على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أَبَوَيْهِ وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً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 فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحي اليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجير إن هو إلا ذكر للعالمين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 حتى إذا استأصروا الرسل وظنوا أنهم, قد كذبوا جاءهم نصرنا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل, شيء وهدى ورحمة وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ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 وَإِنَّ ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إِنَّمَا أَنتَ منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْحًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ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 والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه به أولئك لهم سوء الحساب ومؤهم جهنم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 والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّارِ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 أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر وفرعوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع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 ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في امه قد خلت من قبلها أمم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُو عليهم الذي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ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 ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريب من دارهم او تحل قريب من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد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 Qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ard an badhahirim min al qawl Bal zuyyina kafaru makruhum wa 'an as-sabeel Wa min had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 أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك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 ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أَرْسَلْنَا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أَزْوَاجًا وزرية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 وَإِمَّا نرينك بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نتوفينك فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وعلينا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ ننقصها مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا معقب لِحُكْمِهِ وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن رقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا والكفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را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 إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن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 بالبينات فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به واننا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب قالت رسلهم اف الله شك فاطر السماوات والارض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 ما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم مرسلوم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم ويسقى مما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 قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَذَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحق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 ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني en بما zijn من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار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 Qul tmattoo fa inna masyirakum ila al-naar. Qul li-ibadiyya al-ladin aamanu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 Waschhar alakum al-shams wa al-qamar daibaid, waschhar alakum wa al-nahaw, kulli ma saaltumu, wa inta'uddoon amta Allahi la tuhsoohaa. In en de أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رَبَّنَا إِنْ أَسْكَنْتَ من فِي وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عند بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء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 وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد